أنت هم حافظين تقوموا له وقند كانوا لودا فَأَخْذِيَ عَمَّنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْعَدِيفِ تَنَسَّدَرُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُؤْمِنُ inna أم عندهم الرائر فهم يكتبون أصبر لعكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى